عليها صورة لعنترة كل الميادين هنا تحمل اسم عنترة عنترة يقيم في ثيابنا في رفطة الخبز وفي زجاجة الكولا، وفي أحلامنا المحتضرة في عربات الخش والبطيخ في الباصات، في محطة القطار في جمارك المطار في طوابع البريد في ملاعب الفطبول في مطاعم البيتزا، وفي كل فئات العملة المزورة مدينة مهجورة مهجره مدينة مهجورة مهجرة. لم يبق فيها فأرة أو نملة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 فحزننا مكرر وموتنا مكرر ونكهة القهوه في شفاهنا مكررة فمنذ أن ولدنا ونحن محبوسون في زجاجة التقافة المدورة واللغة المدورة ومدخلنا المدرسة ونحن لا ندرس إلا شيرة ذاتية واحدة تخبرنا عن عضلات عنترة ومكرمات عنترة ومعجزات عنترة ولا نرى في كل دور السينما إلا شريطا عربيا مضجرا يلعب فيه عنترة لا شيء في إذاعة الصباح نهتم به لا شيء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 لا شيء في البرنامج الثاني